<عبّش> ردت بليتام, بليتام, بليتام زينب يا عباش زينب يا عباش ردت بليتام تلقم على الراش انهض يا ضرغام انهض يا ضرغام انهض يا, يا عباش زينب جتك ردت من الشام مسبي يا أختك علناك وتميل يرضع عب أختك يا بالفضل لي طال السكتك طال السكتك يهنا النوم مو طبعك تنام تلطم على الراج انغضي الضرغة انغضي الضرغة بزينب بزينب يا عباش يا نبي يا عباش ردت بليتان تلقم على الراش انهض يا برغام انهض يا برغام قصة هوايا قصة طويلة مكفولة وشلوك صارت كفيلة ام الخدر هاي فوق الهزيلة وينك يا عباش شوف العقيلة شوف العقيلة يا قاهر عدار غدرت هاليا تلطم على الرأس انهض يا ظرغام انهض يا ظرغام زينب يا عباش زينب يا عباش ردت بليتان تلطم على الرأس انهض يا ظرغام انهض يا برغان عاد المعن حيك فيك تشفاه واللي رايتك صار يحمل هوا سفان يحمل هوا سفان عاد الضعن حيك فيك تشفاه واللي رايتك صار يحمل زينب تنادي ويحيونا صلفة لا تحمل للواح ما يرضى شفة ما يرضى شفة لف العالم خاء كاف إنه ينظر على الرأس انهض يا برغان انهض يا برغان زينب يا عباش زينب يا عباش ردت بليتان تلقم على الرأس انهض يا برغام انهض يا برغام قوية يا عباس الحق علي هجرك سباني وشفت الأذية موتيت مني ترت المنية خلاني دهري بينال ومية بينال ومية ان الارجال نظرتهم سهام على الراس انهض يا ذرغان انهض يا ذرغان ردت بليتها تلطم على الراس انهض يا ذرغان صابت لك الرأس رجعت سبية قومت في نراء يا ابو الحمية عافتها بالشام ماتت رقية من شافة حسين ذي تلمسية ذي تلمسية فزت بلحزان رغبتها لحنام تلطم على الراس انهض يا برغام انهض يا برغام زينب يا عباس ردت بنيتها تلطم على الراس انهض يا برغام انهض يا برغام يا اخوي للشام من يسرانا والمجلس يزيد جواخذونا جواخذونا يا اخوي للشام من يسرانا والمجلس يزيد جواخذونا لا صحنا عباس كو يا من عاني ما نسيناك مهما سيبوني مهما سيبوني واليوم جيناك نشكي لكلام تلطم على الراش انها ضيا برغان انها ضيا برغان زينب يا عباش زينب يا عباش ردت بليتا تلطم على الراش انهض يا ضرغان انهض يا ضرغان محتارة وتصيح والكوفة خانة هالحسبة عالبال معدومة جانة لاجن حسبتي مو بيد ما فكرت يوم لاجن ههانة لاجن ههانة شمت الناس بالكوفة والشام تلطم على الراش انهض يا ضرغة انهض يا ضرغة زينب يا عباش زينب يا عباش بصوت الرابود الحسين سالم العتاب كلمات الشعر الحسينية المزدى ياسر حسن الكربلاء كان على الاخراج والهندسة الصوتية عدنان المیاحی